في تفسير كلام المنان لي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و يقول الله تبارك وتعالى لا اكراه شكلين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي وأنه لكمال براهينه ووضاح آياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطره والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد فلكماله وقبول الفطره له لا يحتاج إلى الإشراف عليه لان الاكراه انما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتناسى مع الحقيقه والحق او لما تخفى براهينه واياته والا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فانه لعناده فانه قد تبين الرشد من الغي فلم يبقى لاحد عذر ولا حجه اذا رده ولم يقبله ولا منافات بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى كما هو واضح دين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين نعم فقوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي لا يتنفى مع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جهد الكفار والمنافقين واغلوب عليهم وما أواهم والمعنى أننا لا نكيه أحدا على هذا الدين ولكن كما قال وفعل صلى الله عليه وسلم وصحابته من اننا ندعو هؤلاء الاسلام أولا فإن أبوا فالجدية فإن أبوا فرقته ندعوهم إلى الإسلام إذا نزلنا بساحتهم كما راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لما رافل هرقل وقال لهم محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجركم مرتين دعوه إلى الإسلام فإن لم يسلم فإننا ندعوهم إلى الجزية أن يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فنقبل منهم الجزية وبعد دعوته للإسلام ثم يكون أمرهم إن الله سبحانه وتعالى يعذبوا من بقي منهم على هذا الكفر لأن من بقي على شركه من بقي على نصرانيته من بقي على دينه اليهودي فإنه كافر بالله العظيم وإن أدى الجزية فإن إعطاء الجزية وقبول ذلك وعدم جبرهم على الإسلام جبرا هذا من السياسة الشرعية لأنه يعطي الجزية اليوم ولا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره غدا للإسلام، فدعاوا مستمر حتى مع أخذ الجزية فالدعوة مستمرة ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من مات منهم على ذلك وأصر على ما هو عليه كافر بالله العظيم، وإن كان من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فهم كفار، وإن خففت بعض أحكامهم كما قال تعالى وطعام الذين أتت الكتاب حيل لكم وطعامكم حل لهم إلا أنهم كفار بالله العظيم. ولا ترفع الجزية المؤاخدة إنما الجزية سياسة شرعية أما هم كفار إن ماتوا على ذلك ماتوا على الكفر الصريح والعياد بالله إن الذين تفرون بالله ورسله ويريدون أن بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أما من تمرد فلا الإسلام اعتمق ولا للجزيه ادى فليس الا السيف بيننا وبيننا فالقتال هذه كانت لغه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهل الجزيه تقبل من كل أحد أم من أهل الكتاب فقط واما المشركون فالإسلام او السيف خلاف بين اهل العلم فمن العلم من قال بان الجزية مقيده باهل الكتاب فقط ومنهم من قال هي عامه هي عامه معنى ذلك إذا أنه لا اكراه في الدين ولكن ينبغي ان نفهم انه معنى لا اكراه في الدين تعني تمييع المساله وانه لا اكراه في الدين فلكل دين الذي يريده وهو مقبول ولسنا مكلفين بدعوتهم ابدا هذا كلام باطل بل اننا نقول ان الدين واحد وان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى واحد هو الاسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن يبتغي غير الاسلام فلن يقبل به الاسلام الخاص لان الاسلام اذا اطلق فاما ان يراد به الاسلام العام وهو دين جميع الانبياء او الاسلام الخاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم دين النبي صفلمها واجب الاتباع ولا أحد يسعى الخروج عن هذا الدين ومن خرج عن هذا الدين كان كافرا بالله العظيم فلا يفهم منا واحد ان معنى لا يكراها في الدين إبطال الجهاد إبطال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ولكن الدعوة مستمرة والجهاد ماضم قائم إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام من المسلمين برا كان, بر كان أو فاجرا فالجهاد الماضي طريقة مستمرة لكن بشرطها إذا وجد شرطها وهو القدرة والراية في الناس تحت امره الولاة إذا كان في جهاد الطلب فإن حصل ودهم العدو أرضا من أراضي المسلمين وجب على الجميع رد هذا العدو إذا كانت لديهم قدرة فإن لم يكن لديهم قدرة وكان هناك نوع سياسة شرعية من معاهدة من مصالحة وغير ذلك فإنهم يلجؤون إليها حتى لا تحصل فتنة فيذهب أهل في هذه الأرض فلا إكره في الدين لا تتعارض قد مع الدعوة إلى الله ولا مع الجهات سبيلنا وانما لا يكره أحد على اعتقاده لانه قد يظهر هذا الإسلام وهو مبطن الكفر فلا ينفعه ذلك ولكن الاسلام بتعاليمه فهو دين الفطره وهو دين العقل الصريح لمن حسن قصده لهذا لا يحتاج إلى اكرام لكن من امن فقد نجا، ومن لم يؤمن فهو كافر بالله رب العالمين لأن بعض الناس قد ينزل هذه الآيات على غير منزلها ويأتي بهذه الآية وايضا بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويجعل مثل هذه الآيات دليلا على جواز اعتناق أيدي وأنا انسان إن كان يهودياً قُبل منه إن كان النصرياً قبل منه إن كان مسلمًا قُبل منه بإطلاقها كثير وهذا باطل وتفسير باطل بل هذا اعتقاد كفري من اعتقد من يعتقد أن أحداً يسعب غير الإسلام ويمكن أن يعتقد غير الإسلام ويقبل منه اعتقد ذلك وقامت الحجة عليه وبين له ان كان عند شبهه، واعتقد ذلك كفر بالله العظيم واعتد فمن نواقض الإسلام اعتقاد ان احدا يسع دين غير دين الاسلام اذا اعتقد هذا فقد ارتد والعياذ بالله فلا اكراه في الدين قد تليل الرجل من الغي وقامت الحجة بوجود القرآن ووجود السنة والنبي لم يفهم صلى الله عليه وسلم فهم هؤلاء المتأخرين الذين يحاولون التقريب كما يقولون بين الاديان وأن يكون الجميع تحت فقس واحد مسجد ودير وكنيسة كل ذلك تحت فقس واحد او الناس يكونون مخيرين وأن التفاضل بينهم ليس باعتبار الأديان ولكن باعتبار الثقة والعمل الصالح لأن الله يقول إن الذين من والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون هكذا يؤصلون ويقررون وهذا العياذ بالله اعتقاد كفري من اعتقد انه هذه الاديان واحده وان الانسان مخير بين هذا او ذاك كان كافرا بالله العظيم لانه يبطل دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصله اذا كان الناس يسعون ذلك طيب علامه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على مجاهد وقضى عمره كل في في سبيل الله من غزوة إلى سرية إذا كان الناس مخيرين بين اي دين يختارون وإذا كان ثم تقارب يحصل به زوابان لهذه الفوارق والفروق على مجاهد النبي وقاتل النبي وأقحم الصحابة رضي الله عنهم في معارك وغزوات كثيرة جدا. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى المجمل من نصوص الكتاب والسنة فيهلك عنده ولا يرد إلى المفصل ليستقيم الفهم سأتي من هذه الآيات لا اكراه في الدين خلاص لسنا مكلفين بدعوتهم طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الملوك إلى ملوك الأرض ودعه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل وجاهد بشروط القتال والجهاد تبليغ الدعوة أولاً ثم الجزيه اذا ما رضوا بالإسلام ثم السيف وصارت هذه لغه للصحابه في معاركهم رضي الله عنهم فلا بد ان نفس المجملات هذه لنفسرها بالمفصلات ونبين ذلك بالواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم من السيره ولكن مثل هذه الدعاوى ينفق عليها المليارات حتى يقتنع بها المسلمون وللأسف الشديد ولهذا سبق وقرارنا وقلنا بان الناس في حاجة إلى معرفة الإسلام من جديد وإلى دخولي أو الدخول إلى الفهم الصحيح عبر المصطلحات الأولى في هذا الدين ما الإسلام ما الإيمان من الرب من العبد ما الشرك ما التوحيد ما السنة ما البدعه من هم اهل الكتاب من هم المؤمنون من هم المسلمون ما الرسول ما النبي فوارق بسيطه وسهله لكن لا بد من معرفتها ولا بد من تدريسها للناس حتى يعلم الناس ما هم عليه من دين وما هم عليه من طريق لأن التلبيس إنما يقع في هذه الأصول وتلك المصطلحات، فكل يفسر الإسلام لكن بما يراه هو لا بما هو منقول من الكتاب والسنه بالفهم الصحيح للسلف؟ إنما يعطي صور الإسلام فما الإسلام عنده؟ ما الإسلام عنده؟ الإسلام ليس عنده إلا إن هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاسلام بمعناه الصحيح الاستسلام لله بالتوحيد والمقياد لو بطاعة والبراءه من الشرك واهله ما الايمان ادعاء ام منهج قول وعمل قول باللسان تطبيق بالجنان عمله بالجارح الأركان ايه الكفر ايه الشرك ايه السنه ايه البدعه من ولي الله من عدو الله ما الولاء ما البراء من يدخل الجنه من يدخل النار من يخلد في النار كل هذه المصطلحات نحتاج الى العوده اليها بعمق حتى تفهم امتنا دين الله سبحانه وتعالى في زمن الغربه الذي يحاول الناس دعوة بهذه العباء الواسعة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر يعني الناس مخيرون لا يؤمن يؤمن والعيز يقفر الجهاد ضوابط شروط متى يجب وجوبا عينيا متى يجب وجوبا كفائيا احكامه وليس كل من حمل سلاحا يكون مجاهدا وان ادعى ذلك فقد يكون مخربا مفسدا لذا فالناس يهربون من كلمه ضوابط ومن كلمه شروط ولكنهم يريدون ان يجعلوا مثل هذه الالفاظ مطاطه في جو السماء كل ياخذها وينزلها على حسب ما يرى وتدفع الأمة في النهايه الثمن فمن, ممد... فمن مبدع مكفر مفسق بلا توافر شروط ومن مادش مذكي بلا توفر الشروط فالمسألة ليست مسألة سهلة وإلا فكل الفرق أخذت من القرآن لكن أخذت من القرآن على فهم معوج ثقيم وإلا فلا يمكن أن يكون القرآن دالا على باطل أبدا مستحيل انما ياتي الباطل من فهمنا للقران هذا والباطل ياتي من من فهمنا النصوص فالجبريه ضلوا وهم يستدلون بالقران والجهميه ضلوا وهم يستدلون بالقران والقدريه ضلوا وهم يستدلون بالقران كل من يستدل بالقران لكن بالفهم انما بايثه لا بد من الرجوع الى كلام اهل العلم واذا رجعنا الى كلام اهل العلم فلا بد من جمع كلام اهل العلم ايضا في المساله ولا تطير بعبارة لعالم دون أن تجمع كلامه في المسألة بهذا يتضح لك المراد وبهذا ينضبط التصور في أي مسألة من المسائل وإلا فتعلمون أن المدعين كثر وأن كل ياخذ من القرآن ويأخذ من السنة لكن بفهمه هو وينزل ذلك على فهمه الخاص فهذه الايه من الآيات التي اختلف فيها العلم هل هي منسوخه بايات الجهاد يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين اغلظ عليه ولا ما في نفس وانما دلالته باقيه فلا يكراها في الدين فعلا ولكن لا يعني هذا قبول ما هم عليه فإن هذا الدين لا يكره عليه احد لوضوح دلالته وان من اوكري عليه فاعتنقه مع بغضه في الباطل فان ذلك لا ينفع وان انتفع به في الدنيا اذ يغدر ذلك كما هو عليه المنافقون لكن الدين ابين وانصع واصفح من ان يلتبس على احد لهذا من اعتقده والتزمه بحق لوضوح ذلك فان الله يقبله وإلى من خاف سيفا فاعتنق من أجل هذا مع إضمار الكفر والعادة والله فإن ذلك لا ينفعه في وإن نفعه في الدنيا ما لم يأتي بناقض من النواقض الظهر فحينئذ لا يكون تعارض بين هذا لا إتراه في الدين وبين يا النبي جاهد الكفار والمنافقين بل الجهاد مستمر الجهاد مستمر ضاق إذا وجد شرطه وندعو إلى الإسلام إن لم يكن في فان فإن لم يكن في اذا إذا كانت المسلمين قوة وقدرة وتحتراية متميزة بهذا يكون الفهم الصحيح لهذه الآية ولغيرها من الآيات التي قد يكون فيها أو يكون ظاهرها على غير ما قد يحفمه البعض من التخيير أو من عدم الإجبار يعني أو من عدم الدعوة الله سبحانه وتعالى فلا ندعو فمن شأف اليوم ومن شأف اليكفر لا ندعو غيرنا فلا إكره في الدين إلى غير ذلك النصوص ويبطل باقي النصوص طيب باقي النصوص فين؟ باقي النصوص في الدعوة إلى الله باقي النصوص في الجهاد باقي النصوص في تكفير من لم يعتقد هذا الدين ولم يؤمن ومات على كفره فين باقي النصوص تبدل القرآن كله ودلالة القرآن ودلالة السنة والواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إجمال في آية ارجع بالمجمل هذا إلى المبين ارجع بهذا بهذه النصوص الواقع العملي وكيف طبقه صلى الله عليه وسلم وإلى فهؤلاء الذين يقولون مثل هذه الدعاوى في الحقيقة يبطلون صفحات التاريخ التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه ويخطئون رسول الله في منهجه وإلى فين الحاله عندهم إذن ندعو غيران فين الحاله عندهم نجاهد لاعلاء كلمه الله فين الحاله دي طالما انه من شاء فليه ومن شاء فليؤمن وطالما لا اكراه في الدين فين الحاله اللي نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فندعو ملوك الارض الى الاسلام ونجاهد بسيوفنا من لم يرضى بالاسلام ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفع الجزية فين هي الحاله دي طيب فين الحاله دي الحاله هذه ملغاه ويريدون الغائها بنصوص عن قصد فعلوها والى عاد مودا والى تمود قوم صالحا وإن الأنبياء إخوة لهؤلاء ونحن إخوة ما في فرق لا لا لا يمكن لا يمكن قط فالمسلم ليس اخا لمشرك أبدا إنما المؤمنون إخوة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تابوا عن الشرك فإخوانكم في الدين يقول لا لا لا لا لا أنا أقصد الإخوة الإنسانية ونحن ما استفتيناك اصلا في الاخوه الإسلامية الإنسانية تستفتنك في الإخوة الإنسانية المحك في الإخوة الإنسانية أي إخوة الإنسانية لماذا تبتح الملقة أصلا في وقت تسير فيه تلك الشبهات أخوة الإنسانية يعني تقصد أنا أسلمت وليه أخ مشرك يبقى يمكن أن أقول هذا أخي المشرك هذا أخ ليه نصراني بحكم الولادة بحكم أننا أخوة في النسب أخوة في كذا ما استفسناك أصلا في هذه المسألة ولم تكن مشكلة علينا النبي استأذن أن يزور قبر أمه قاله أمي وقال أبي وأبوك قال أبي وعمر أرسل له أرسل إلى أخيه وكان مشغولا بهديه أخيه وأسمع تقول إن أمي قدمت راغبه في إشكال في ديك فيه إشكال أول أخوي أبوي أمي في إشكال يعني في هذا غامض حتى تحتاج الأمة إلى مثل هذا البيان كلنا اخوه وبعدين نيجي نحاصر أمي لك أصنقصد الأخوة الإنسانية وهي الأخوة الإنسانية هي محل الاشتباه يعني استشكاله والإخوة في الإنسانية إنما المعركة الآن أخي هو في الدين دينه مثل ديني هو ده الكلام وإلى في المساله الاخرى ما فيها اشكال ولا فيها اشكال يعني يخفى وتاتي من القران وإلى عادنا قوم هودا ولا ثمود اخاهم صالح طيب كمل اكمل هود ماذا صنع مع قومه وصالح ماذا صنع مع قومه قضيه صالح مع قومه لما هو اخوهم طيب قضيته معهم ولما أهلكهم الله سبحانه فلم يضط منهم أحدا فقولا أخذنا بذنبه فمنه من أصلنا عليه حاصبا ومنه من أخذته الصيحة ومنه من خسفنا بين الأرض ومنه من أغرقنا فلما المسألة أخو شوف التلبية تلبية على إناث ولهذا نقول أنا إخواني بصدق بصدق نحن في حاجة ماسة إلا أن نعود ونعلم الناس أصول هذه الشريعة وهذا الدين بالمصطلحات الأولى بالمصطلحات الأولى يعني إيه إسلام يعني إيه إيمان يعني إيه ولي يعني إيه يعني ولا يعني إيه براء ولمن يكون يعني إيه آه أهل جنة وأهل نار ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار دي مش معاني على فكرة للعوام المفتدئين أنا طلاب العلم لهم أعمق من ذلك لا إذا لم تضر دعوته حول هذا فالقرآن كله كتب القرآن كله أصلا هو بيان لهذا بأقصط صورة وبأخصر بعبارة وبأوضح سبي فمن الرب الذي نعبده الذي هو الملك المدبر الخالق أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرفون أفرأيتم الماء الذي تشربون من النار التي تورون أهل من خالق غير الله يرزقكم فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا لا قل الله أحد الله صمت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أدى التوحيد وأدى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم وجدت وعلى ربهم متوكّلون الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم قلهم اولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مفروضة ورزق كريم نبين للناس عن مؤمن يعني كذا مسلم فهذه مسلمات لابد أن نركز عليها الآن في زمن طبعا بقى في فتاح عوالمه الضرب في مثل هذه المصطلحات شوش الصورة عند الناس النهاردة ممكن أعمل برنامج في البدعه وأنا أقرر البدعه وبكره أعمل برنامج مثلا في السنة وأنا أهدم السنة والناس لا يعرفون شيئا صلما ربنا بيقول خلاص نقبل صلما الله بيقول يعني نقبل ونأتي بآية على مثل هذا آيات على مثل هذا الضلال وخلاص فويل المصلين خاصة المصلين الصلاة حرام الله يقول فويل المصلين والله يقول لا تقرضوا الصلاة وأجيبوا الناس كأتباع أتباع كل ما أكثر الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يمكن أن تختلط عليه مثل هذه الأوراق ولذلك أنا أقول عود إلى أصل هذا الدين وإلى أصل مصطلحاته حتى الجماعات الإسلامية وحتى إلغ طلبة العلم فيما يختلفون فيه إنما يختلفون في عدم ضبط هذه الأوليات أصلا في عدم ضبط هذه الأوليات فطرنا نتكلم في الإيمان الشرعي يطلع واحد يتكلم عن الإيمان اللغوي ما نحن وما الإيمان اللغوي الإيمان الشرعي الله سبحانه وتعالى قرر في كتاب ويقول النبي صفحانه قرر في كتاب او يجي واحد يطرق الأحاديث الضخان الكبار المحكمات ويأتي بأثر في مصنف أو في سنن له واقعه الخاص الخار ليعارض به مثل هذه المحكمات ويبنى عليه منهجا ويدعو الناس إلى ذلك فالأوليات هذه الأسس ألدي أوليات ونهايات هو القرآن في حجر كده يعني القرآن والسنة في حاجة كده هو القرآن عالج إيه يعني؟ والسنة عالجت إيه ما هو هذه القضايا دي قضايا كبار من الرب ومن العبد ايه الاسلام ايه الايمان ايه الشرك ايه الاحسان ايه التبشير ايه السنه حال الرسل مع اقوامهم ايه القضيه اللي كانت بين الرسل وبين اقوامهم ايه القضية القضيه يعني أول اول امر بين النبي في هذه الامه في عمر الرساله في عمر الرساله يا ايها النبي قم فانذر قم فانذر عن ايه وربك يفكر بتكذب يعني ربك يفكر هذا أول أمر وآخر أمر وأوسط أمر فنرجع إلى هذه المسلمات في كل شيء ولا نخوت ونتخبط خبط عشوائي ونظل ظل ومعنى القرآن ولوصل للضلال للناس عن طريق القرآن والسنه لهذا احنا بنقول لابد في طريق التعلم من التأثير الشرعي الشامل وان يؤخذ هذا العلم عن ارباب وعن اهل المعروفين الراسخين ولا يتصدر من ليس اهلا لذلك ولا تجلس انت اصلا أمام من ليس اهلا فالعلم ليس هوايه وليس يعني تعاونا كما يقول عن البر والتقوى بلا ضوابط تعال نجلس نقرا كتاب نحفظ كتاب نتعلم كتاب او كلنا التعاون على البر والتقوى او نشر الخير في الامه لا انشر خير لأمة تعال نعمل صندوق للصدقه ماشي والحفظ فيه كل يوم 5 جنيه ونشتري للناس كتب ولا نجيب بطاطين للناس في الشتاء ماشي تعال نبني المسجد ده هو واخد بالك ونجري على انصار السنه تيجي تبني تعال نعين محتاجا تعال نقف بجوار منقود انما تعالى ندرس كتاب ندرس كتاب ازاي يعني يعني ايه مؤهلاتك عشان تدرس الكتاب ده مش من التعاون على البر والتقوى وانما هذا من توسيد الامر الى غير اهله طبيعي الامانه وفي امانه اعظم من هذه التكاليف الشرعيه الدين فإذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الصحابه ولهذا البخاري حط هذا الحديث وضع في كتاب العلم ثاني حديث في كتاب العلم النبي يحدث القوم فيقوم رجل يقول يا رسول الله متى الساعه فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم سمع ما قال فكروا ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى النبي حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه قال أنا يا رسول الله قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال وكيف اضاعتها قال اذا وسد الأمر إلى غير أهل اذا الأمر إلى غير أهل في السياسه ستكون خاصه بمن يتولى أمر المسلمين وهو ليس اهلا او في كل شيء وأعظمه أعظم العلم حينما يوسّد الأمر إلى غير أهل في السياسة فتولى أمر المسلمين من ليس أهلاً فقد يترتب على ذلك فساد دنياهم انما اذا وسد الامر الى غير اهل في الدين وتكلم من ليس اهلا ترتب ذلك على ذلك فساد في في دينه والقبح الله في حال اليهود الى بهذا اصلا كتموا كتاب الله وما انزله الله على موسى حرفوه وبدلوه وغيروه اما من جهه الالفاظ وإما من جهه المعاني يحرفون الكلمة من بعد مواضعك تحريف المعاني تحريف الالفاظ هؤلاء أخطر على أي أمة من أي صنف آخر أخطر على أمة من أي صنف آخر نعم حكم جزء في وقتنا زي حكم جزء في من قبلنا لا حكم من الجزية في من سيأتي بعدنا فالجهاد أحكامه واحدة لكن قد يتعطل جهاد وتعطل الجزية تعطل كذا فنشكو إلى الله سبحانه وتعالى لكن الجزية أحكامه واحدة وإذا قام الجهاد وقام على ذلك الراية المعروفة فإن الزعوة واحدة يا الإسلام يا الجزية يا السيف نعم مثل أحكام الحدود هي واحدة لكن كون يأتي زمن يعطل فيه حد من الحدود ليس معناه أنه نغير الأحكام الاحكام واحده فحكم الجزية واحد حكم الجهاد واحد كل شيء واحد بس المهم أن نعرف الضوابط الشرعية في هذا ونفقه ثق الشرع في هذا متى يجب متى وجوبا عينيا متى يكون وجوبه كفائيا إلى غير ذلك نعم ثم ذكر الله سبحانه انقسام الناس إلى قسمين قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره فهذا قد استمسك بالعروة الوثقة التي لم تصام لها بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوط فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا ثرمديا يعني هذا تفسير الآية أصلا لا إكرار في الدين وكل مقبول لا إكرار في الدين ثم يفكر بعدها فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى بالمفهوم من آمن و كفر بالله لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يكفر بالطغوط ولم يؤمن بالله كان من الهالكين وإلا ما في أحد يخير فيها وهذه الآية تقدم فيها الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله جمعا بين اصلين عظيمين الولاء والبراء وهذا تفسير القول لا اله الا الله فلا اله الا الله مطابقه تماما لهذه الايه فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فما يكفر بالطاغوت بنفي الولاء إله ويؤمن بالله الا الله فلا اله إلا الله نفي واثبات نفي الالوهيه عن غير الله واثبات الالوهيه له, له, له سبحانه وتعالى تماما فما يكفر بالطغوط ويؤمن بالله تماما فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تماما إن البراء مما تعبدون إلا الذي فقر نفيه إثبات نفي واثبات وكالقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه إذن إنت يحرم ماله ودمه إذا كفر إنما آمن بالله وصلى وصام وذكى وحاج وكل شيء ولكنه مع ذلك لم يكفر بالطغوط ويصوب ما عليه المشركون ويصحح مذايبهم فإنه لا يكون مقبولا ولا يعصم دمهم لا يعصم الدم ولا يحرم المال إلا بهذا إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا بد من نفس إنسان ولهذا مرت معنا عبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب القيمة جدا التي قال يعني فيها تنظر فإنه لم يكن التلفظ بها كافيا بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليها بل ولا, ولا, ولا إلى أن قال حتى يكفر بالإيه حتى يكفر لأن الله لأن النبي قال من قال لا إلى الله وكفر بما يعبد من دون الله لازم الكفر بالإيه لازم الكفر بالطغوط والطغوط كل ما تجاوز عبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع يبقى إذن هو ده الدين هو ده لا اله الا الله ما معنى لا اله الا الله نفي واثبات كون هذا الدين نفي واثبات ما يستقيم الدين الا بها ولا ده ايه قضيه الصحابه لما عذبوه يعني ضربوا وطردوا الا ان كفروا بالطاغوت والا لو الصحابه خلاص صلوا جنب الكعبه وانتهت ولا علاقه لهم بألهتي واصنام المشركين ايه المشكله انما لما جاء المثل براءه وعيب النبي صلى صمدينهم وثفها أصنانهم قال لك لا كده لا مقام لك إيه معنا لا مقام لك معنا لذا اجتمعوا وإذا يمقوا بك الذين كفروا ويفكتوك أو يقتلك أو يخرجوك معاك ينفع إن راجل زي ذا يقيم بيننا معاك ينفع إنما محمد الصدق الأمين فيه اعتراضها يعني محمد الصدق الأمين فيه اعتراضها لو بقى النبي صادق امين ودعوه صادق امين وخلاص ما فيش مشكله وخبالك ايه المشكله جت منين حينما صرح فمن يؤمن بالله فمن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله يكفر بطاغوت ويؤمن بالله خل لي وبعدين اكفر بطاغوت ياتي الايمان بالله سبحانه وتعالى يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروه وثاقه من يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت فقد استنسكت عورة وزقة؟ لا من يكفر بالطاقود ولا يؤمن بالله؟ لا لازم الاثنين. يكفر ويؤمن سبحان الله يكفر ويؤمن يكفر به سما الطاقود ويؤمن به سما الله مسلمات لازم نعرف نعرف الأمة كيف ده شرط ده آية عظيمة تشترط المقبول من المردود المقبول من كفر بطغوط وآمن بالله فما الكفر وما الطغوط وما الإيمان وما الله؟ زي ما أعنالكم من إن شوية إنه لازم المصطلحة تكون واضحة مفهومة إن باقيت يعني متوارثة من عهود قديمة من عهود قديمة يعني كما كان لأن عندنا الرق لا يكون إلا بالجهات السبيل للعيون انما لو يجي... لو يجي ناس النهارده ياسروا اناسا ونخلوهم رقيقا وهم احرار ويبيعونهم هذا لا يجوز فمن الكبائر بيع الحر لكن لو فرضنا بقى الامر على مكان يعني عليه في عهود المعارك الاسلاميه وكذا وبقي في بعض البقاع طبعا هي الان خلت الا في بعض البقاع نذره جدا زي موريتانيا وزي مالي والحدازيات قد يوجد بعض الشيء فلو وجد على صوره يعني متورثة مما كان من قبل فلا إشكال لأنه ما الذي يتنقل واحد يرسل وراء واحد وكذا فما الرقيق إلا أموله نعم لكن بشار أن يكون من الجهاد ما كان عندنا رقيق أصلا إلا من الجهاد في سبيل الله هذا هو طريق الله إنما بعض الناس يقول لك إيه يعني مثل ما تروح دول الخليج الكفالة زي الإيه زي هذا يبقى المكفولة عادي يعني ويبقى الخادمة دي زي البعض قد يفهم هذا لا ف هؤلاء احرار, أحرار والكافر هذا حر ما لان ناتي به من ولو حر نعم وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تسنن الحاجات وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية مرتبة على الآية التي قبلها فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافي أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصه ويتولى تربيتهم فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفله والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان وييسرهم لليسر ويجنبهم العسرة وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح وحرموهم السعادة وصارت النار مسواهم خالدين فيها مخلدين نعم شوف كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الآية مرتبة على الآية التي قبلها يبقى فمن يقفر ضغوطه ويؤمن بالله هو الولي فمن الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بإنه فمن يقفر ضغوطه ويؤمن بالله سأتي الآية الله ولي الذين امنوا الذين أمنوا وكفروا بالطاغوت فتكون هذه الآية ثمرة للآية السابقة فمن حقق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت استحق الولايه الخاصة منه سبحانه وتعالى كان الله عز وجل وليا ومن كان الله ولية كان سمعه الذي يسمع به وصله الذي يبصر به ورجله الذي يبصر به ورجله عليها إلى آخر شوف الترتيب هذا هو الترتيب نحن نتكلم عنه الآن اللي نقول أن هذه مسلمات كل مسلمة تسلمني الأخرى يبقى هذا هو الإيمان المقبول ثم إذا حقق الإنسان هذا الإيمان كان حاريا أن يكون وليا لله يبقى ليس الولي اللي هو بيزدعي الولاية بي يعني أوراد معينة ما أنزل الله بابن سلطان يلبس سبح في رابطه 7-18 سبح رقص وطبل وزمر وغير ذلك إنما هذا وليه للشيطان لماذا؟ هو الذي يتعبد كما تعبد المشركون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصدير لكن من كان لله سبحانه وتعالى سقيا مؤمنا كان وليا الذين امنوا وكانوا يتقون فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه بالوثقى ومن كان كذلك الله سبحانه وتعالى ولي هذا هو ولي الله فولي الله الذين امنوا وكانوا يتقون ولي الله ما يكفر بالطغوت يؤمن بالله هذا هو ولي الله ولا يخبر ولي الله عن نفسه انه ولي لله ولا أيضا نجزم لأحد أنه ولي لله بل نقول نحسبه وليا لله إنما نجزم فلان ده ولي لله هذا ولي هذا في الجنة هذا ولي تسوي هذا في الجنة على طول لكن نقول نحسبه نحسبه وليا فلان ولي فلان شهيد فلان كذا لا يجوز نحن نجزم بهذا لأنه من كان الله وليا يبقى كان من أهل الجنة حتما لكن قلنا احسب وليا وقد يظهر الإنسان بمظهر الولي ولكنه من أعداء الدين فالله ولي الذين آمنوا هنا الشيخ قال فاخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أمن وليهم طيب نمجب الشيخ وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافي هل في الآية كذا الله يقول الله وليه الذين آمنوا يخرجهم يبقى كان الشيخ يقول فأخبار تعالى أما الذين آمنوا بالله يتولون بولاية الخاصة منين جاب بأى صدق إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك ما ينافيه منين جاب الشيخ هذا ها ها ها أنه هذا الإيمان ها الإيمان إذا أطلق يبقى قول وإيه وعم يا أيها الذين آمنوا يبقى قال وعمل قول ان الانسان من مش هنعمل بيه خلاص ادم مفهوم الايمان خلاص يبقى عند الاطلاق هو ده الايمان هو ده الايمان يا ايها الذين امنوا امنوا يبقى ده في حاجه غير اصل ايه الايمان من التكميلات من المكملات لكن عند الاطلاق هو ده الايمان يبقى لما الشيخ يقول آمنوا بالله صدقوا وصدقوا بالقيام بوجبة الإيمان وفرق كل من هو ده الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هو هذا الإيمان فلما نقول يا أيها الذين آمنوا لما نبي يقول الإيمان بضعنا سرعنا الشعبة لما الله يقول إنما المؤمنون إلى آخره فيدخل في هذا كله، ولهذا فسر الشيخ الأيمن بهذا. وثانيا فهذا من لوازم الإيمان، ولهذا لما جينا النداء يا أيها الذين آمنوا. ثم يأتي بعد ذلك يعني بأحكام شرعية. فمعنى يا أيها الذين آمنوا بموجب إيمانكم ذر ما بقي من الربا. يا أيها الذين أمنوا بموجب إيمانكم اشتموا كثيرا من الضن. من لازم الإيمان هذا أصلاً. من لازم من إيمان لك أنت بفعل الأوامر واجتناب النواهي أمال إيه يا الذين آمنوا أمال إيه آمنوا آمنوا بس كده وخلاص ولا آمنوا واعتقدوا باعتقاد وعامل هذا باعتقاد وعامل نعم فمن كان مؤمنا بالله فاسرا بالطاغوت فهو ولي لله سبحانه وتعالى وإذا كان ولي لله استحق الولايات الإباس الخاصة منه سبحانه وتعالى اللي هو بقى يهديه يبسر امره يرزقه من حيث لا يحتسب يكفر عنه سيئاته ويعظمه وأجره يهديه لذاته الخاصه ايضا لما اختلف فيه الناس فيدله سبحانه وتعالى إلى آخره يبا إذن هذا هو لمراض الله سبحانه وتعالى ولرضى الله عز وجل إن الإنسان يحقق الإيمان وتحقيق الإيمان لما يكون الكفر بالطغوت وده مرجع إلى لا إله إلا الله يبقى لا إله الله كل هذه المعارقة داخل فيه هذه لا إله الله يعني لا إله إلا الله نفي وإصبات نفي فمن يكفر بالطاروط ويؤمن بالله طيب اللي يكفر بالطاروط ويؤمن بالله وهذا الإيمان المقبول الحق الذي يقبله الله غير ما يقبله الله سبحانه وتعالى طيب صمره ذلك الولايه الخاصه من الله سبحانه وتعالى طيب لو تولى الله الولايه الخاصه هذا دليل رضا طيب ومن يرضى عنه الله يدخل الجنه طيب ومن يدخل الجنه ما يخرج منها ابدا اعكس به من اول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله ولم يكفر بالطغوط فليس مؤمنا ومن ليس مؤمنا فهو ومن كان كافرا فكما قال سبحانه وتعالى اولياء ام الشيطان يخرج من النور الى الظلمة طيب وبالتالي يسقط الله عليه واذا سقط الله عليه دخل النار واذا دخل النار ولم يكفر الطاغوت لم يخرج منها ابدا الاذين ولا دار الدايريد. حتى لو قال حتى لو قال الى 100 مرض لا اله الا الله وصلى وصام وزكى وحج وانفق وتصدق وكتب الكتب الاسلاميه وألف ولكن لم يكفر بالطاغوت سنة وخلت فيها ما يخرج منها أبد الآبدين ليه؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله الحق أقلا بلسان لكن قال لا إله الا الله ما فيه إثبات. هو اتى بالإثبات ولم يأتي بالنفس يبقى إلا إله لا إلا الله لأنه لا إله إلا الله عشان كده نقول إيه؟ ارجع المسلمات الأولى إحنا ممكن بها اخونا يعدون لا هذا الشيخ ومش عارفينه ولا يستقيم المعنى عنده بعد عشر سنين بهذا لكن احنا لو رجعنا المسلمات ايه تفسير كلمه التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله نفي واثبات اذا عرفنا نفي واثبات ما عادش الاخ عنده اشكاء حتى الشيخ لو قال لا اله الا الله احنا بنقول وقفوا الطاغوت طب يوقف الطاغوت فين هي لا اله الله فيها كلمه وقفوا الطاغوت اه فين لا اله ناس قم فأنذر وربك فكبر قم فأنذر عن الشرك نفس وربك فكبر عظيم التوحيد إثبات لا اله الا الله لما بقى نضيف وحده لا شريك له فوحده وحده تأكيد ليه لا شريك له تأكيد ليه هذا اللي العلماء بيربوا عليه لما نقول احفظهم تو تحفظ الاصول الثلاثه يقول لك الشيخ لا اله الا الله واعظم امر الله بيتفردوا اعظمنا الانشئ ومعنى لا اله الا الله كذا كذا ولا إله إلا الا وحده لا شريك له وحده تاكيد للاثبات ولا شريك له تاكيد للناس ببساطه خالص ادي هو الدين عشان ما نخبطش رؤوس الناس من أجل هذا احنا بنقول لو نرجع الى الأوليات هذه بس نتصورها التصور الصحيح خلاص ما عادش فيه اشكاليه إنما الإشكليات من الأوليات التصور الصحيح نوع لم يحصل فلما لم يحصل تصور الصحيح نوع ده نمتل في بعض لان بيش تطور الصحيح موجود لكن لو تطورنا التصور الصحيح لهذه الأوليات قلل إيه قلل الخلاف ولم يعد بقى الكلام إلا في دقائق أمور تتصل بهذه الأوليات إنما دي الأوليات يعني إيه إسلام يعني إيمان يعني ايه ولي يعني ايه عبد يعني ايه رب يعني ايه حد ما عرفش الرب والعبد اه ده كتير أو بيعرفش يعني الرب رب يعني عبد لما يقول مددي افاد وعرف يعني ايه رب وعبد لما يقول مدد يا حسين عرف يعني ايه رب وعبد لا باسمي يا فلان عرف رب وعبد ما الرب والعبد ده مش عارف الرب من العبد هو الفرق ان الرب والعبد إن الرب ليس له ولد ولا صاحبة وإن العبد له ولد وصاحبة لا فقط لا إنما رب وعبد لابد ان نعرف الفرق حتى رب وإله لازم نعرف الفرق الرب مرجعه لإيه والإله مرجعه لإيه حتى العبد العبودية العامة العبودية الخاصة نعرفها ايه الفرق بين العبودية العامة والخاصة من عبد وابو جاهل عبد فما الفرق بين عبوديتي انا وعبودية ابي جاي مسلمات يا اخواني لازم تعرف وتتصور حتى يرفع الاشكال وحتى نستطيع نتطيع النشمال نحدد بالضبط إيشنا ندعو الناس إليه؟ ندعو الناس إليه؟ نركز في دعوتنا على إيه؟ ندعو الناس إيه؟ إيه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى مش تدين الأصول الثلاثة، مش تدين القواعد الأربع، مش تدين كشف الشبهات، مش كتاب التوحيد، مش تدين الشيخ شخ伊斯兰 لا يكون اللي بيدغاضط للفهم الصحيح كل اللي بيدور في فلك واحد وخذ فلك فلك واحد أنا نشمشتك مش أنا ما هو كلمة التوحيد لو عرفت يعني ايه توحيد يعني افراد افراد بايه ربوبيه الوهيه اسماء وصفات طيب ايه معنى الافراد في الربوبيه ايه معنى الافراد في الوهيه معنى الافراد في الاسماء والصفات هو هذا الدين ولا حاجه ثانيه يعني هل الدين هل الدين هو غير هذا ام هو هذا هو هذا تأتي المحرمات وتأتي المنهية والواجبة التي هي لوازم هذا الفاه أنا عبد بإيه إيه العبادة شوف الكلمة كل كلمة تسلم لك إنت عبد طيب يعني عبد يعني ذليل معبد لربي سبحانه وتعالى عبد له مزلل مصخر مطيع بايه بعباد ايه يا العباد؟ منين من يعرف من دي عباد؟ أيه يا العباد؟ هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهره والباطنة مع التواني المحبة وكمان يزال. من منين اعرفها جملة ما يحبه الله ده؟ منين؟ أعرف إن الله يحب دا ولا يحبها منين أعرفه؟ من الشرف طب عاوز اعمله بالاتباع طيب التبع ثم طرأت طوارئ قصدت الناس لا وإخلاف وهكذا وهكذا وهذا الذي جاء به رسول العدى صلى الله عليه وسلم وبيّن للناس وقرره للناس في أخصر عبارة يعني النبي لما قال صلى الله عليه وسلم في تلتاشر سنة تلتاشر سنة قلوا لا إله إلا الله أول أمر بعد قول لا إله إلا الله وأول شيء وجب وفرض بعد لا إله إلا الله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة ديت بينها وبين لا إله إلا الله كم سما ده عمر طول أول أول أول معقولة بقى أن النبي أعطاه عشر سنين اللي هو بقى مثلا زي ما المخوط يسأل تبقى لها ولم يغفر بالطاقود معقولة كبه معقول النبي قال أن نصها وقبل نصها النصف الآخر بعد أقيم الصلاة لا هي بالنصفين بتوعها بالنصفين فما يغفر بصغوط ويؤمن بالله هي دي لا إلهة هي دي لا إلهة إله إل الله القول بس كده بدون أي حاجة تدل عليها لعمل قلب ولعمل جرح على أساس أنه قول لا الا إل الله لا اللي النبي عبد صلى الله عليه وسلم وحده في هذا المعنى بس ولم يضف إليه امرا آخر أقيم الصلاة مع عظم الامر جاء بعد عشر سنين حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم مع فضاعة النهي جاءت بعد ثلاثتاشر سنة ده اذا كانت يعني الاية نزلت في اول العهد المدني انما ممكن يكون بعد عشرين سنة اذا كان النبي قبل ما نزلت عليه قبل ما نزلت او يمكن بعد 22 سنة أو 23 سنة على حسب الثمن الآن لا تنكحوا أمهاتكم في أعظم من هذا حرمت عليكم أمهاتكم في أعظم من هذا جاء بعد النهي يعني الشرك كام سنة هو ده الدين كل ده نختازل في كلمة لا نتصور معناها ولا شرطها ولا ما يناقضها ولا ما فيها أي نعم من قال لا إله إلا الله نجا ومن قال لا إله إلا الله كان من السعداء ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قال لا إله إلا الله فهو ولي الله ومن قال لا إله إلا الله فهو المرضي عنه ومن قال لا إله ومن قال ومن قال ومن قال الدين كله قال لا إله إلا الله لكن أي لا إله إلا الله فمن يكفر بالطورة ويؤمن بالله أي لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اي لا اله الا الله فانه وعده لي إلا رب العالمين أي لا إله إلا الله خالصا من قلبه اي لا اله الا الله صدقا من قلبه اي لا اله الا الله غير شاك فيهما اي لا اله الا الله يرتغي بذلك وجه الله اي لا اله الا الله قال هو كفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ما له دم اي لا اله الا الله والله لا كل من فرق بين الزكاة والصلاة فإن رسول الله قال من قال لا إله إلا, الله لا إلا الله محمد رسول الله ومرت قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة قاتل أبو بكر رضي الله عنه لأنهم تركوا لوازم لا إله إلا الله حتى لا إله إلا الله طيب نكشف بالقدر